124. تلك آيات القرآن وكتاب مبين 125. هدى وبشرى للمؤمنين 126. الذين يقيمون الصلاة ويؤمنون تؤن الزكاة وهم بالآخرة هم ينقون إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء وهم في الآخرة هم الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني أنستنار سأتيكم منها بخبر سأتيكم منها بخبر أوأتيكم بشهاب قفس لعلكم تصلون فلما جاء من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألق عصاك فلما رآ تهتزك أنك جان ولا مدبر ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم